بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضعة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا به قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ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 مسلمات مؤمنات قانات ثائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا نار وقودها الناس والحجارة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 يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغضب عليهم ومؤاهم جهنم وبيئ المصير ضرب الله مثلا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 إذ قالت ربنا لي عندك بيت في الجنة ونجني من في العون وعمله ونجني من في العون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يمرن تعرانا التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكذب فيه وكانت من القوانين.